وإذا قلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكهن فأمسكهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكهن ضرار لتعتلو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ قَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوَةً اذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم وإذا قلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعذلنهن فلا تعذلنهن أيك إحنا أزواجهن إذا تراظوا إذا تراظوا بينهم بالمعروف ذلك يعرض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أي يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والوالدات بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراضٍ منهما وتشاور وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ